وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَدَلَّهُنَّ فَلَا تَعْبُلُوهُنَّ أَيْنَكِ إِحْنَاءْزَوَادَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكالكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.